إذاعة القرآن الكريم من الضوحة تقدم سحر البيان وعذبه وجماله إعجازه وحروفه وكماله نور القرآن للشيخ صالح المهازي مؤمنه والكون عام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها المباركون هذا لقاء مبارك من برنامجكم نور القرآن الآية الكريمة قول الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون خلق الله جل وعلا الزوجين الذكر والأنثى وجعل لكل منهما خصائص العية تخبر عن بعض أحوال أهل الجاهلية يقول الله وإذا بشر أحدهم بالأنثى أي كانت امرأته حملة ثم وضعت فجاءه البشير يجري يخبره بأن زوجته قد وضعت فإذا قيل له إن المولود أنثى تغير وجهه قال ربنا أظل وجهه مسودا وهو كظيم أن يتغير ظاهرا وباطنا ظاهرا بأنك ترى السواد في وجهه وباطنا أنه يكتم ضيمه ويكظمه حتى لا يظهر عليه وقد بدا وظهر لكنه يخشى أن يعيبه الرجال فيكتم ما في قلبه من زفرات يتوارى من القوم كأنه صنع صنيع من سوء ما بشر ثم يتردد ماذا يصنع به أيمسكه أي على هون؟ أي يبقيه ويخفيه ولا يخبر أحدا أنه رزق ابنه أم يدسه في التراب؟ يأخذها إلى أرض نائية قاسية فيحفر لها حفرة فيلقيه فيها فيلقيها فيها. قال ربنا عنهم ألا ساء ما يحكمون؟ فحكم الله وهو أحكم الحاكمين أن هذا الصنيع بشقيه صنع سو أن هذا الصنيع بشقيه سواء أمسكه على هون أم دسه في التراب صنيع سوء وعلى هذا يعلم أي كرامة جاء بها الشرع الطاهر الحنيف للمرأة ويجب أن تعطى حقها ويعرف قدرها ما سبب ذلك؟ يقولون أهل التاريخ والأخبار إن أحد ملوك فارس بعث أخذ له يقال له الريان إلى ديار بني تميم فسبى النساء واستاق النعم وقتل الرجال بعد ذلك ذهب وفد من بني تميم إلى ذلكم الملك يسألونه أن يرد الذراري يرد النساء فقال ذلكم الملك لا حرج أقبل لكن كل امرأة وقعت في سهم رجل منا يعني سباها نالها ملكها تخير ما بين البقاء عند من سباها أو أن تعود إلى أبيها وإخوتها وأهليها فكل النساء اخترن أن يرجعن إلى ديارهم وأن يرجعن إلى آبائهم إلا واحد ابنة زعيم من بني تمي يقال له زيد بن عاصم أبت أن ترجع ورضيت بمن كانت سبيا عنده فلما علم أبوها غضب ونذر الا لا يرزق ابنه الا دفنها في التراب فتبعته يرزق في التراب العرب على هذا أو بعض العرب على هذا فاصبح شائعا في كثير من احياء مضر وربيع فأصبح شائعا في كثير من أحياء مضر وربيع. هذا اصل قول الله جل وعلا واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون من اللطائف هنا أن المهدي الخليفة العباسي المعروف رأى ذات يوم في المنام رؤيا غمته رأى أن وجهه أصبح أسود فقام فزعا وبحكم أنه أمير المؤمنين بعث إلى أحد من يجيد تأويل الرؤيا في تلك الحقبة من الوقت من الليل فأتي بالمعبر بالمؤول بين يديه قال لا بأس عليك يا أمير المؤمنين ماذا رأيت؟ قال رأيت كأن وجهي مسود كأن وجهي مسود قال يا أمير المؤمنين تبشر بأنثى رزقت ابنتني الليلة ما أكمل المعبر حديثه إلا والحاجب يستأذن على أمير المؤمنين ويقول يا أمير المؤمنين إن زوجتك فلانة قد ولدت أنثى في الحال نفسها فاستراح المهدي وذهب ما كان يخشاه ويخافه وأكرم ذلك المعبر هو المهدي ظن أن هناك أمرا جللا أو أنه يتعلق بسوء عمله أو ما أشبه ذلك يعني أبعد كثيرا في قضية فهم أن وجهه مسود في الرؤية هذا كله مستقى من قول الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذب والله لما ذكر منته على عباده بالولد قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وقد قال بعض العلماء إن الإنسان إذا كان أول مولود له أنثى فإن هذا من دلائل البركة فإن هذا من دلائل البركة لأن الله جل وعلا قدمه والعلم عند الله إن كان هذا حقا أو لا لكن الآية تحتمله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول قول الله جل وعلا وإذا وشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين Ik ben